السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وأوسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عينينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم أحمد الله عز وجل أيها والاخوه والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده واسال الله تعالى الذي له جل وعلا في كل ليله عتقاء من النار أسأله سبحانه وتعالى ان يعتق رقابنا جميعا من النار أسأل الله تعالى ان يجعلنا ممن اعتق رقابه من النيران واسال الله جل وعلا كما بلغنا اول رمضان ان يبلغنا اخره وان يرزقنا فيه حسن الصلاه والصيام والقيام ونجعلنا واياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين يا رب العالمين ايها الاحبه الكرام من اعظم الاعمال التي تشرع في هذا الشهر الكريم الدعاء لله سبحانه وتعالى وقد روى البخاري ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان يدعو امه دائما الى الاسلام فتابى عليه فدعاها يوما الى الاسلام فغضبت وسبت النبي عليه الصلاه والسلام فبكى ابو هريره حزنا على اعراضها ومضى الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ادع الله ان يهدي ام ابي هريره فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهد ام ابي هريره اللهم اهد ام ابي هريره اللهم اهد أم, ام ابي هريره ثم خفضهما ومضى ابو هريره الى بيته فلما حرك الباب ودخل وإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي يوم آخر يأتي الطفيل بن عمرو الدوسي يأتي إلى مكة في قصة مشهورة فتقول له قريش أنت سيد دوس سيد قبيل الدوس انتبه من رجل ساحر لا يسحر عقلك في مكة انتبه لا يلعب بعقلك فيسد أذنيه بالقطن خوفا من ان يخلص اليه شيء من كلام النبي عليه الصلاه والسلام فيغير عقله حتى اذا جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فالتقى به ثم دخل في الاسلام ومضى الطفيل الى قومه يدعوهم الى الاسلام فابوا وقد كان رآسا في قومه مطاعا فيهم لكنهم ابوا ان يسلموا فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ان دوسا يعني ان قبيله دوس ان دوسا قد عصت وابت يا رسول الله ادعوا الله على دوس ادعوا الله ان يهلكهم هؤلاء ابوا ان يدخلوا في الاسلام فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وعنده الطفيل بن عمرو الدوسي وعنده ابو هريره عبد الرحمن الدوسي فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال ابو هريره في نفسه هلكت دوس يعني ان صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم كما دعا نوح على قومه او كما دعا غيره من الانبياء قال ابو هريره هلكت دوس قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم اللهم اهد دوسا وأتي بهم اللهم اهد دوسا وأتي بهم قال رضي الله تعالى عنه فما هي الا ايام قليله حتى اقبل ثلاثون رجلا من رؤوس دوس يعني من رؤساء القبيله ودخلوا في الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الكرام كان مبتهجا دائما يدعو الله تعالى وهو موقن ان الله جل وعلا سيستجيب دعاه منذ ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو متيقن ان النصره لهذا الدين وكان علي صلاته وسلامه يمشي في طرقات مكه فيرى بلالاً يعذب ويرى سمية ويرى عماراً ويرى, ويرى زوجها ياسر يراهم جميعا يعذبون ولا يملك الا ان يقول لهم صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنه وهو موقن علي صلاته وسلامه ان سياتي يوم ويحكم الاسلام مكه وكان اهل مكه يستبعدون ذلك ويقولون هل يعقل انت والنفر القليل الذين معك ان تنتصروا ما معك الا عبيد مماليك ما وناس فقراء وليس معك الا واحد او اثنان من التجار وتريدون ان تحكموا مكه وتحكموا الارض هيهات هيهات ولم يكن احد منهم يصدق في ذلك الحين ان الاسلام سيتمكن من مكه او يتمكن من غيرها بل انه صلى الله عليه وسلم اقبل اليه يوما خباب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح اقبل خباب وقد تفلت يوما من العذاب حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وهم في خوف ووجل قال يا رسول الله ألا تدعوننا ألا تستنصروا لنا يعني قد أهلكنا العذاب وأتعبنا ما يفعل بنا الكفار يا رسول الله ألا تدعوننا ألا تستنصروا لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا خباب إنه قد كان من كان قبلكم الأمم السابقة يؤتى بالرجل فيوضع الميشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما, يسجد ما يصده ذلك عن دينه يا خباب والله, والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقن دائما بقول الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره وبقول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبقوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لماذا ليظهره على الدين كله ولذلك كان عليه الصلاة والسلام على يقين بهذا بل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اعرض عنه أهل مكة ولم يصدقوه وابوا عليه أن يمكنوا لدينه فهاجر خفية حتى استقر في المدينة ثم جعل صلى الله عليه وسلم يرسل الوفود وأحياناً يرسل سرايا وجيوش أحد هذه الجيوش أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى شمال جزيرة العرب إلى ديار قبيلة طي التي فيها اليوم مدينة حائل وما حولها وكان يحكم ذلك الموضع في ذلك الحين عدي بن حاتم الطائي حاتم الطائي الكريم المشهور فكان قومه يقولون له يا عدي هذا الرجل بدأ يظهر ويرسل السرايا في كل مكان يا عدي اذهب وأسلم أو, أو صالحه على شيء فكان عدي يأبى عليهم ذلك فلما اقبلت جيوش المسلمين هرب عدي على مجموعة من الدواب هو ومن استطاع من اهله هرب إلى الشام وكان عدي نصرانيا وكان أهل الشام نصارى فهو رأى أنه مأوى مناسب له لبث عدي هناك ما شاء الله له لكنه رجل عربي وشيخ قبيلة وجلس عند الأعاجم فما استقرت نفسه ولا ارتاح فأجمع أن يأتي إلى المدينة أقبل عدي من الشام حتى وصل إلى المدينة فلما أقبل ودخل إلى المدينة عرفه الناس وجعلوا يقولون هذا عدي بن حاتم هذا عدي بن حاتم حتى أقبل ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فلما بسط يده وصافحه النبي عليه الصلاة والسلام قال له من من أنت قال عدي بن حاتم قال عدي بن حاتم قال نعم قال الفار من الله ورسوله الذي فررت ما تريد الإسلام قال نعم فمن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ القبيلة هذا قام معه ومضى به إلى بيته في اثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف الموقف الأول ان امراه وقفت في وسط الطريق وقالت يا رسول الله لي اليك حاجه واذا هي امراه ضعيفه فقيره قد ظهر عليها الحاجه والمسكنه فالعظماء جرت العاده ان يكون معهم وزراء يقولون اذا وقف لهم صاحب حاجه يقولون انظر ماذا يريد واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدع عديا ويتوجه الى تلك المراه ويستمع الى حاجتها فجعل عدي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف مع امرأة من سوقة الناس من عامة الناس يقف معها في الشمس فقال عدي في نفسه والله ما هذه بأخلاق الملوك هذه أخلاق الأنبياء ثم أقبل صلى الله عليه وسلم إلى عدي ومشى معه وإذا برجل يوقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الرجل يا رسول الله عندي مال زائد أريد أن أتبرع به لو قال هذا الكلام لاعجب لا عدي بالإسلام أكثر وقال المسلمون أغنياء ولا قال يا رسول الله عندي زروع أريد أن أعطيكم من ثمارها زادة حاجتي يا ليته قال ذلك قال يا رسول الله أشكو إليك الفاقه والفقر يا رسول الله ما أكاد أن نجد طعاما لا أنا ولا أولادي وكثير من الناس يا رسول الله فقراء نحن فقراء وضعف ومساكين طبعا صعب أن يسمع عادي هذا الكلام وهو الذي يرغب في الإسلام الآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل جوابا ومضى الرجل فلما مشى قليلا وإذا الموقف الثالث رجل يأتي يا رسول الله يا ليته قال يا رسول الله قد غنمنا في المعركة الفلانية أو قد فعلنا كذا قال يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق يا رسول الله ما نأمن نحن المسلمون حولنا اعداؤنا من كل مكان كلما أردنا أن نسرك يمينا أو يسارا قفزت لنا كتيبة من كتائب أعدائنا وقتلونا ما نأمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين للرجل ومضى عدي جعل يقلب الموضوع في رأسه ويرى انه هو والنبي صلى الله عليه وسلم متساويان هذا ملك على قومه في المدينه وانا ملك على قومي في جبال طي هذا على دين سماوي الاسلام وانا على دين سماوي النصرانيه هذا على عنده كتاب مقدس القران وعدي عنده كتاب الانجيل يرى ان الراسين متساويان فلما دخل البيت القى النبي صلى الله عليه وسلم وساده الى عدي وكانوا يجلسون على الوسائد الأرض تكون احيانا حصى أو تراب أو صلبة فيجلسون على الوسادة فقال عدي بل عندك البيت ما فيه إلا وسادة واحده قال بل إليك فقال عليه الصلاة والسلام بل إليك قال بل عندك قال بل عندك حتى جلس عليها عدي فقال عليه الصلاة والسلام له يا عدي ما يمنعك من الإسلام؟ فسكت عدي فقال عليه الصلاة والسلام إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي أنك ترانا فقراء وتقول أنا أدخل في دين أهله هذا حالهم كما أن بعض الناس اليوم في دول أخرى لو تقول أنا أدعوك للدخول في الإسلام نظر وإذا بلدان المسلمين ممزقة وإذا أكثر مشردين ولاجئين في العالم اليوم هم المسلمون وإذا الذين يموتون في البحار اليوم من المهاجرين الذين يبحثون عن مأوى هم من المسلمين يلتفت فيرى الروهنجا ويرى ميانمار ويرى يمينا ويسارا عربا وعجما هم مسلمون ويقتلون تريدني أسلم أيضا فيقول عليه الصلاة والسلام أعلم أنك كلما أردت أن تحدث نفسك بالدخول في الإسلام قلت أدخل في دين أهل هذا حالهم خصاصة تجدها في قومي خصاصة فقر وأنك ترى الناس علينا إلباً واحداً ترى الناس من كل مكان عادونا من هناك كسرة ومن هنا قيصر ومن الجنوب من اليمن ايضا كان اليمن يحكمها بقايا يتبعون لكسرة ومن الشمال ترى الناس متجمعين علينا وترى اليهود ايضا في خيبر وفي غيرها يقاتلوننا أنك ترى الناس علينا إلباً واحدة هذا اللي يمنعك من الإسلام لا قوة ولا مال فسكت عدي في الحقيقة هذا الذي يمنعه فقال عليه الصلاة والسلام له يا عدي هل أتيت الحيرة مدينة في العراق مدينة في العراق قال لا لكني أعرف موضعها أعرف وين الحيرة فقال عليه الصلاة والسلام يا عدي والله لئن طارت بك حياة لا ترين الضعينه يعني المراه على الدابه لا ترين الضعينه تخرج من الحيره حتى تاتي الى مكه فتطوف بالبيت ما تخاف الا الله يعني سياتي وقت يا عدي المسلم يمشي في البر وحده او المسلمه ما احد يتجرأ يقترب منها لان المسلمين لهم قوه ولهم نصره سكت عدي يقول ثم قلت في نفسي فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد ذعار طي يعني السارقون من قومي بيقطعون الطريق لأنها ستذهب من العراق وتسير في شمال جزيرة العرب حتى تأتي مكة معناها ستمر بمنطقته ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله قال عدي كسرى ابن هرمز معقول كسرى وكان كسرى يا جماعة في ذلك الحين دولة عظمى كسرى كان أقوى من هرقل أقوى من الروم ومع ذلك الروم لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثلاثة آلاف مقاتل في معركة مؤته ثلاثة آلاف كانت الروم مشغولة بقتال آخر فلما علموا بهذا الجيش الثلاثة آلاف اخرجوا لهم الجيش اللي مال الشغل مئتين ألف شوف قوه الروم كسرى كان اقوى النبي عليه الصلاه والسلام ما ضرب المثال بهرقل وقيصر ضربه بكسرى قال ولتنفقن امواله في سبيل الله قال كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز سكت عدي ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي فما يفرك ان تقول لا اله الا الله قال اني على دين انا على دين انت ممكن تدعو للاسلام الوثنيين يعبدون اللات والعزة انا على دين سماوي هو على النصرانيه فقال عليه الصلاه والسلام له انا اعلم بدينك منك قال انت اعلم بديني مني قال نعم الست ركوسيا الركوسيه هي جماعه هو مذهب فقهي في النصرانيه لم يقل صلى الله عليه وسلم الست نصرانيا لا جاء له باصل مذهبه مثل لو ان شخصا التقى بمنصر في دوله من الدول فقال هذا المنصر لهذا الشخص لماذا لا تتنصر فقال الشخص هذا انا على دين فقال المنصر انا اعلم بدينك منك ثم لم يقل له الست مسلما ولم يقل له الست مثلا سنياً قال له ذاك منصر الست حمبليا او الست شافعيا او فيقول هذا المسلم او هذا المنصر معلوماته واسعه الى درجه أنه يعرف مذهبي الفقهي فالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز مساله الست نصرانيا قال له الست ركوسيا يقول قلت بلى فقال فانك اذا غزوت مع قومك اذا ذهبتم في غزوه تاكل المرباع اليس كذلك تاكل ربع الغنيمه اليس كذلك قال نعم قال فان هذا لا يحل لك في دينك انت الان تدعي انك متمسك بدينك صح طيب ما دام متمسك بدينك تمسك صح هذا حرام في دينك انك تاخذ ربع الغنيمه صح يقول عدي فتضع ضعت لها نزلت راسي وقلت صدقت فقال عليه الصلاة والسلام يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله أعظم من الله قال فقلت فاني حنيف مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لم يرى كنوز كسرى ولا كنوز قيصر ولم يفتح عليه الصلاه والسلام الا مكه وخيبر وما حولها حتى نجد كان فيها يحكمها مسيلم الكذاب ولم تفتح بعد ولا فتحت اليمن ولا فتحت شيء من أفريقيا ولا الشام ولا, ولا انتشر الدين الا في مكه المدينه خيبر المناطق القريبه الطائف هو ابعد شيء وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم لكن وهو على فراش موته عليه الصلاة والسلام متيقن أن الإسلام سيصل إلى تلك المناطق يقول عدي وهو يتحدث بهذه القصة بعدما كبر سنه واشتعل رأسه شيبا يقول وهو يكلم مجموعة من التابعين الذين لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم جاءوا من أبناء الصحابة قال لهم عدي والله لقد كنت في من فتح كنوزة كسرى وأنا أقول معقول وأخواني صلى الله يقول نعم معقول وأيضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي ولئن و... ول طالت بك حياة ترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضه لا يجد من ياخذها الناس يغتنون يبدأ الواحد يطلع زكاته ذهب أو فضه يقول يا جماعة فيكم أحد محتاج أحد يحتاج يتزوج ما عنده فلوس يقول لا والله تزاكر الله أحد عليه دين أنا عندي زكاة ما يجد من يأخذها يقول عدي كنت في من فتح كنوز كسرة وأنا كنت أشكك والله لا يقعن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل يأخذ من الإكافة الصحابة يا جماعة كانوا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يقين تام أن هذا الدين سينتصر ولذلك في حديث سهل بن سعد في البخاري لما جمعت قريش أكثر من عشرة آلاف مقاتل لحرب المسلمين في المدينة بعدما قاتلهم المسلمون في بدر فانتصروا انتصر المسلمون ثم قاتلهم تقاتلوا في أحد فوقع ما وقع على المسلمين فيها ثم قالت قريش خلاص الآن في السنة الرابعة بعد أحد بسنة واحدة جمعت قريش عشرة آلاف مقاتل ومرتزقة وغيرهم وأقبلت إلى المدينة قالت نقضي على المسلمين تدرون كم عدد سكان المدينة في ذلك الحين في معركة أحد التي هي قبل الخندق بسنة واحدة أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس الذين تعدت اعمارهم خمسة عشر عاماً بالخروج للقتال حرام يبقى أحد ما طلع تدرون كم طلع من المدينة كم فيها رجل تعدى عمره خمسة عشر سنة فقط تسعمائة وخمسون، إذا كان المدينة فيها تسعمائة وخمسين فقط، اللي تعدى تعمارهم خمسة عشر سنة، إذن كم سيكون البقية، نساء وأطفال كم سيكون؟ يعني العدد كله ممكن يصل سبعة آلاف، ثمانية آلاف، بل هو أقل من ذلك، بل لما وصلوا أيضا إلى أحد رجع ثلاثمائة منافق، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستمائة وخمسون، فاصلا سكان المدينه كانوا قليل فجاءت قريش بعدد مثل عدد السكان كلهم باطفالهم فلما اقبلوا استشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاشار سلمان ان يحفروا خندقا اثناء حفر الخندق وهم كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في هذه الاثناء عرضت لهم صخرة يضربونها بالفأس ما تنكسر وقف الشغل فأقبل بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله توقف الشغل كيف توقف الشغل قال يا رسول الله عرضت لنا كدية شديدة صخرة لم تذهب فيها معاولنا نضربها بالفأس وينكسر الفأس والصخرة الصماء ما انكسرت فقال عليه الصلاة والسلام إني نازل ثم أقبل صلى الله عليه وسلم وعليه إزار ورداء كلباس الإحرام فالإزار يغطي الجزء الأسفل والرداء يغطي الجزء الأعلى فأقبل ونزل في الحفرة وكان عرض الحفرة أربعة أمتار في عمق مناسب يعني يغطي قامة الرجل لا يستطيع إذا, إذا قفز في داخلها أن يخرج كان الخندق طويلاً 12 كيلو تقريباً في أربعة أمتار وكانوا قد قسموه اقساما كل مجموع عليهم قسم الشاهد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس فلما رفعه وضرب بالفأس على الصخرة الصماء التمع الشراب وقد كان لما رفع الفأس ظهر بطنه وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع شوف الكربة كيف اجتمعت ومع ذلك انظر للنفسية والمتفائلة لما ضرب والتمع الشرار قال عليه الصلاه والسلام الله اكبر ايش فتحنا مكه لا جاب اللي ابعد منها واعظم فتحنا نجد على الاقل في جزيره العرب لا جاب اللي اعظم منها فتحنا خيبر لا جاء باللي اعظم منها ترك هذه كلها مضمونه تركها تجاوزها قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام الشام مره واحده الشام اللي عندهم مئات الآلاف من المقاتلين ولا يشكون قحطا ولا قلة زروع ومتطورون ودولة كاملة والمنافقون الموجودون ينظرون نحن الآن خائفون من عشرة آلاف ويتكلم عن الشام؟ ثم ضرب الضربة الثانية الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس وفارس بعد ثم ضرب الثالثة قال الله أكبر في أوتيت مفاتيح اليمن والله إني أنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا أشوف الآن قدامي فتح المسلمون يقول الله ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما المؤمنون قالوا صدقت والله سنفتح الشام وفارس واليمن وينتشر الاسلام صدقت وأما المنافقون قالوا ايش نحن الان احدنا لا يامن ان يذهب لقضاء حاجته لو الواحد بروح عشره امتار يتبول خايف وأنت تتكلم عن فارس والشام وإذا به عليه الصلاة والسلام ينصره الله في تلك المعركة ويمضي بعدها ست سنوات وشهرين ثلاثة ويتوفى عليه الصلاة والسلام وهو ما رأى فتح الشام ولا فتح فارس ولا فتح اليمن لكن كان متأكد أنها بتفتح لأنه وحي يوحى ما ينطق عن الهوى وإذا بالمسلمين يفتحونها بعد ذلك بل أي يقين أعظم يا جماعة من أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا مختفيا ولا يستطيع يلحق به من الكفار ويكتشف موضعه إلا واحد سراقه ابن مالك واحد وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت الى سراقه يريده يرجع وسراقه يقول ابمسكك انا اريد مئتي بعير وعدوني بها بمسكك اسلمك القريش فيقول عليه الصلاه والسلام كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى سواري كسرى انت الان ما ضمنت الوصول الى المدينه وربما امام قطاع طريق مقرب تتكلم عن سواري كسرى يتكلم صلى الله عليه وسلم عن موضوع حصل بعد 14 سنة بعد ما مات بثلاث سنوات لما فتحت فارس ونادى عمر بن الخطاب لما جاءوا له بالغنائم بحث إلا سوارين عظيمين قال تعال يا سراقة تعال اعطني يدك فرفع يده ولبس السواري كسرى وقال سبحان الله الذي ألبس سواري كسرى لأعرابي شوف أنت فقير ومسكي يجيب الله سواري كسرى هنا حتى تلبسها اليقين يا جماعة بأن الإسلام منتصر هو الذي ملأ قلوب الصحابة حتى دفعهم للعمل للإسلام الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه يتعب في, في دعوة الناس وفي الجهاد ويقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين حتى ويقول الله حتى اذا سيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين اليوم مع ما يقع على المسلمين اليوم من حرب وتقتيل وتشريد ولا يكاد يمر يوم الا ونسمع حدثا ماساويا مع الاسف على المسلمين وبدأت تنتشر الصور حتى أصبح نظرنا إليها امرا مع الأسف عاديا ومع ذلك لم يمر بالإسلام خلال المائة سنة الماضية سنوات انتشر فيها وأقبل الناس إليه كما وقع خلال العشر سنوات أو الخمسة عشر سنة الماضية يقتل المسلمون من جهة والناس يقبلون على الدخول, الدخول في الإسلام من جهة أخرى بل في الدول الغربية في أوروبا في أمريكا الشمالية والجنوبية وفي استراليا في عدد من الدول تقول المراكز الإسلامية إن من, من أكثر السنوات التي حصل فيها إقبال على الكتب الإسلامية على مشاهدة القنوات الإسلامية على زيارة المراكز الإسلامية هي هذه الخمسة عشر سنة الأخيرة بعض الناس عمره ما سمع عن الإسلام ولما رأى ما يقع الإسلام جاء يبحث إيش هذا الدين؟ حتى يسر الله تعالى وبدأوا يقبلون ويدخلون في دين الله أفواجا وربما صحت الاجسام بالعلالي الطفيل ابن عمر تدرون كيف دخل في الإسلام الذي تقدمت قصته هو جاء إلى مكة يشتري بضاعة ويطلع يعني كان ممكن يدخل إلى أقرب محل يشتري بضاعته ويرجع إلى قومه لكن أمسكه مجموعة من المشركين عند مدخل مكة قالوا إلى أين قال والله جاء يشتري بضاعة قالوا طيب سمعت بواحد ساحر في مكة قال لا والله ما أعرف الساحر قالوا انتبه ترى الساحر تجده عند الكعبة وانتبه يسحرك انتبه فمن باب حب الاستطلاع راح يبحث عن هذا الذي اخبروه عنه حتى قابل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام وأنا يقول لي احد الاخوه يقول رأيت في الحج رجل شاب بين أعمارهما تحت الثلاثين أمريكان مسلمين وجاءوا يحجوا يقول فأنا من باب الاستفادة سالتهما قلت لهما كيف أسلمتما هل عبر تأثر ببرنامج عبر داعية عبر يقول فقال أحدهما والتفت وابتسم وقال أسلمنا على يد بوش تلك الأيام بعد أحداث سبتمبر يقول فقلت كيف أسلمتم على يد يقول وهو يضحك يعني تستغرب الجواب كيف اسلمتم على يد بوش؟ قال كنا شبابا هوملس في الشوارع لا نأوي إلى مكان وشباب يعني نعتمد على السرقة على المخدرات شباب شوارع يقول فلما وقع ما وقع من أحداث سبتمبر التي اهتزت لها البلد يقول جئنا ننظر إيش اللي حاصل يقول فشغلنا التلفزيون ونستمع وإذا بوش يتكلم فقال أثناء كلمته كلمة إسلام مرتين أو ثلاث يقول نحن امريكان أورجينال وفهمنا كل كلامه بالإنجليزي إلا مصطلح إسلام ما فهمنا هذه كلمة جديدة عمرنا ما سمعناها يقول فسألت صاحبي هم اثنين إسلام إيش معنى إسلام هذا مصطلح جديد قال والله ما أدري إيش إسلام هذه أول مرة في حياتنا نسمع هذه الكلمة وترى هذا أمر طبيعي لا تستغربوا يعني يا جماعة لما أقول لكم الآن مثلاً ديانة الكونفشوسية كونفشوسية هذه مئة مليون شخص يدينون بها في الصين كونفشوسية أجزم أن أكثركم ربما لم يسمع بها من قبل وطبيعي انك ما تسمع بها لأن القنوات الاخباريه التي تتابعها، القنوات الدينية، القنوات عموماً، مواقع الإنترنت التي تدخلها، لا تتحدث عن هذا الموضوع، فهي ليست من دائرة اهتمامك، وبالتالي لم تسمع بها. كذلك أولئك، أولئك إن فتحوا الإنترنت، شاهدوا أفلام ونحوها، انجلسوا في الطريق مع أصحابهم، تكلموا عن المخدرات وما يشابه، ان انجلسوا في مرأ ما حجأوا قال لهم إسلام، ليست من اهتمامهم. يقول فدخلنا نبحث إيش الإسلام؟ انترنت دخل الإسلام في جوجل إلا الله إسلام دين إيش الدين هذا اللي قاعد يتكلم عنه رئيس الدولة؟ يقول فبحثنا وإذا هو دين فيه تعاليم و... وسمعنا قرانا عجباء و... يقول فبحثنا أكثر ثم ذهبنا إلى مركز اسلامي ودخلنا في الإسلام ربما صحت الاجسام بالعلالي ربما كما اسلم الطفيل بسبب المشركين الذين عملوا دعايه كذلك اليوم ما يقع للإسلام اعلم انه ينتشر الاسلام اليوم انتشارا كبيرا جدا الى اليوم يا جماعه ادخل مواقع الاعلانات عن العقارات في اوروبا ادخل اليها الان لما تطلع من المسجد ستجد يقينا كنائس معروضه للبيع صح ولا لا عمركم رأيتم مسجد معروض للبيع لا ستجد إعلانات مساجد تبحث عن تبرعات للتوسعة توسعه المسجد المسجد بدأ يضيق بالمصلي الإخوة في أوروبا يتصلون يسألون يقولون يا شيخ ما حكم صلاة الجمعة ثلاث مرات في المسجد قلت كيف قالوا يعني يصلي إمام الساعة 12 ويصلون ينتهون يطلع يأتي إمام ثاني يصلي 12 ونصف يصلون يطلعون من كثرة المسلمين وإقبالهم وكثرة من يدخلون في الإسلام صار المسجد يضيق ونحتاج أن نصلي ثلاث جمع في المسجد الواحد على ثلاث دفعات حتى يكفي لهم بل أنا كنت أقول مرة لرجل نصراني أتحاور معه فكنت أسأله أقول له عمرك سمعت عن قسيس دخل في الإسلام؟ قال نعم كثير قساوسة يصبحون مسلمين قلت طيب عمرك سمعت عن عالم من علماء المسلمين أو إمام مسجد تنصر قال لا والله عمري ما سمعت قلت لماذا لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى ليش سكت قلت ليظهره على الدين كله هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه فنحن أيها الإخوة أقول ختاما ليكن عندنا يقين مهما وقع على الإسلام والله إننا على الحق المبين وأن الله تعالى سينصره في النهاية وأننا مطالبون بأن نبذل ما نستطيع في سبيل نصرته يبذل الإنسان ما يستطيع من الدعوة، من التعليم، من الحوار خلال الإنترنت ومن خلال غيره من الدعاء لله سبحانه وتعالى وليأتين والله وقت يعني كما قال عليه الصلاة لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار هذا الدعاء اعلم أن الله تعالى لا يضيعه والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم وأنه لا يضيع عند الله تعالى هباءً اسال الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته أسأل الله تعالى أن يكفينا جميعا شر الأشرار وكيد الفجار شر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم احفظ علينا صحتنا واكفنا كل شر يا رب العالمين اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وافساد المفسدين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم واسالك ان تحفظ قطر واهلها من كل شر